يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيقنا على الله شططا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 من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنُ نُعْتَدًا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن برب فلا يخاف يَخَافُ ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ وَأَلَّ وَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَى نَوْمَ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبْ ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني رني من الله أحد ولن أجد من دون جيم الكحد إلا بلاغ من الله وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْمَا يُوْمَنْ وعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل وعددا قل إن أدرى أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورد لِلقُرْآنِ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَشْأَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَى مكيلا. إن لَكَ في النهار سبحا طويلا وَالْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّلْ 11. واخبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا اینا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الي فرعون رسولا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 بی سبيلا